وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعه ثم رقد فلما كان ثلث الليل الاخر قعد فنظر إ ل ى السماء فقال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب ثم قام ف ت و ض أ واستن فصلى إ ح د ى ع ش ر ة ر ك ع ة ثم أ ذ ن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح رواه البخاري وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ص ل ا ف أ ط ا ل فيها فلما انصرف قلنا أ و قالوا يا رسول الله أ ط ل ت اليوم ا ل ص ل ا ة قال إ ن ي صليت ص ل ا ة ر غ ب ة و ر ه ب ة س أ ل ت الله عز وجل ل أ م ت ي ث ل ا ث ة ف أ ع ط ا ن ي اثنتين ورد علي و ا ح د ة س أ ل ت ه أ لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم ف أ ع ط ا ن ي ه ا و س أ ل ت ه أ لا يهلكهم غرقا ف أ ع ط ا ن ي ه ا و س أ ل ت ه أ لا يجعل ب أ س ه م بينهم فردها علي رواه ابن ماجه وعن ح ذ ي ف ة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ل ي ل ة فافتتح ا ل ب ق ر ة فقلت يركع عند ا ل م ا ئ ة ثم مضى فقلت يصلي بها في ر ك ع ة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء ف ق ر أ ه ا ثم افتتح آ ل عمران ف ق ر أ ه ا ي ق ر أ مترسلا إ ذ ا مر ب آ ي ة فيها تسبيح سبح و إ ذ ا مر بسؤال س أ ل و إ ذ ا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ا ق ر أ علي قلت أ ق ر أ علي وعليك أ ن ز ل قال ف إ ن ي أ ح ب أ ن أ س م ع ه من غيري ف ق ر أ ت عليه س و ر ة النساء حتى بلغت فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال